بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبر أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يُحَاوِلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَمُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ له وأسرت لَهُمْ لَهُمْ فَرُدَّتَ اسْتَافِيَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنْزِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, جنات ويجعل لكم أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وَقَدْ خلقكم أَطْوَارًا أَلَمْ تروا كيف خَلَقَ الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أَن بتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبل في جاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم لبو ولدهم إلا خسارة ومكروا مَكْرًا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا الضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدونهم من دون الله أنصارا، وقالوا حربا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم ظل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا.